أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الساعة آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم